وأولو الأرحى فِي كِتَابِ ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أَن تفعلوا, إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسحورا وإذ أخذنا من النبيين بيثاقهم ومنك ومن نوح واحد وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميتاقا غليلا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجلدا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسخل منكم وإذ زاغت, وبلغت وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم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 وَإِنْ يَأْتِ النَّحْبَاءُ يودوا لو أنهم بَادُونَ بادون الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ عن يَسْأَلُونَ عَنْ كانوا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا خليلا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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأفضل لم تطهوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لي ان إن كنتن تردن الحياة الدنيا ودينتها فتعالين أمسعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله, فإن الله عز للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفائشة مبينة يضاعف لها العذاب ضحفين وكان ذلك على الله يسيرا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 فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوت كن ولا تبرد نتبرد الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة, وآتين الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الغجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وَالْحِكْمَةِ الله اللَّهَ كَانَ الله كان لطيفا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم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 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله, واتق الله وتغفي بي نفسك ما الله مبديه وتقشى الناس والله أحقا تقشى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 ثمة الله في الذين خلوا من قبل وكان اللَّهِ الله قدرا مقدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حتيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا في الرسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتذبحوه ذكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن, فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أخللنا لك أزواجك التي اتيت وجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها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 ومن ابتغيت من من عزات فلا جناح عليك ذلك أدنا ان تقرى عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء وبذل بهن من أزواجه ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء وقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا به إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم, واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهم نبيا جلاب بهم ذلك جنائن يعرفن فلا يؤذين اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجبون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بل العونين أينما تقفوا أقذوا وقتلوا تقتيلا